الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقفنا عند قول الإمام بن أبي زيد القيرواني في قوله عند قوله فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين وذكرنا أن الإمام مسلم روى عن جابر رضي الله عنه أنه يقرأ في بقول هو الله قل يا أيها الكافرون في الثانية بيقول هو الله أحد قال ثم استلم الحجر انقدر وهذا لما راه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه فاستلام الحجر الأس... الأسود ثابت بعد الطواف وليس بثابت بعد السعي قال ثم يخرج إلى الصفى فيقف عليه للدعاء في صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنى من الصفى قرأ إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا زناح عليه أن يطوف به ماء ثم قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به اختلف أهل العلم في هذه الألفاظ هل هي ذكر؟ تقال وتشرع أن يقولها كل من فعد على جبل الصفى للسعي أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها للتعليم بعض أهل العلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتعليم فقط وليس لبيان سنية هذا الذكر والأمر في ذلك محتمل الأمر في ذلك محتمل قد يكون طاله على وجه الذكر والتعبد فيكون حينئذ يسرع لكل من صعد جبل الصفا أن يقول هذا أن يقرأ هذه الآية وأن يقول أبدأ بما بدأ الله به وقد يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعليم فنقول حتى لو كان على وجه التعليم من كان إماما يقتدي به الناس أو يحج معه جماعة فيسرع له أن يجهر بهذه الآية وأن يقول أبدأ بما بدأ الله به ليسمع من حوله من الناس قال, ثم قال جابر ثم فعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت حتى رأى البيت فالعبد لا يزال يصعد على جبل الصفاء أو المدرجة الموجودة الآن حتى يتقع عينه على الكعبة تسمى البيت وإن كان في هذه المنطقة مجموعة كبيرة من الأعمدة لكنه انتحر وصعد وصعد تمكن من رؤية سواد البيت بإجن الله عز وجل قال ثم صعد حتى رأى البيت ثم استقبل القبلة ما هي القبلة؟ هي البيت نفسه هي الكعبة استقبل القبلة هي استقبل فوحد الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبو... أنجز وعده, وصدق وعده. أنجز وعده. وصدق ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الذكر كاملا ثلاث مرات يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم ينزل من جبل الصفا متوجها إلى المروه فبداية السعر تكون من الصفاء كما بدأ الله تعالى بذكر الصفاء في الآية قبل ذكر المروة فقال إن الصفاء والمروة من شعائر الله فإذا بلغ بطن الوادي وهو العالمين الأخضرين الموجودين الآن الموجودان الآن سعى فيهما سعياً شديداً فوق الرمل وفوق الخبث قلنا أنه في الطواف, في الطواف القدوم في الثلاثة أشواطهم الأول يرمل أو يمشي الخبب وهو الإسراء مع مقاربة الخطى بين العالمين الأخبرين يفعل كما فعلت هاجر كانت تجري جري المجهود تجري جري المجهود يعني هو جري لكنه كجري المتعب وليس بمشي ولا مجرد إسراء بل هو جري لكن كجري المجهود, كجري المجهود يجري المجهود حتى يصعد على جبل الصفا حتى يصعد عفوا على جبل المروة فإذا صعد على جبل المروة فعل كما فعل على جبل الصفا يرطى حتى يقع عينه أو ينظر إلى البيت فيستقبل القبلة ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدها ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم ينزل إلى الصفا من الصفا للمروة شوو ومن المروة للصفا شوط ثاني ثم من الصفا للمروة شوط ثالث ثم من المروة إلى الصفا شوط رابع ثم من الصفا إلى المروة شوط خامس ثم من المروة إلى الصفا شوط سابع ثم من الصفا إلى المروة شوط سابع فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة وهو في كل ذلك يكرر هذه السنة الوقوف واستقبال الكعبة وأن يوحد الله عز وجل ويقول هذا الذكر ويدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فإنه سيدعو على جبل الصفا أربع ثلاث مرات سيدعو على جبل الصفة أربع مرات وسيدعو على جبل المروة أيضاً أربع مرات أم ثلاثة أه. أربع سيدعو على جبل الصفة أربع مرات سيبدأ من الصفة يدعو ثم ينزل إلى المروة يدعو ثم يرجع إلى الصفة يدعو ثم يرجع إلى المروة يدعو ثم يرجع إلى, يدعو، ثم يرجع إلى الصفة يدعو ثم يرجع إلى المروة يدعو ثم يرجع إلى الصفى يدعو ثم يرجع إلى المروة يدعو ثم ينطرق هذا الختام إذا سيدعو على جبل الصفى كم مرة أربع مرات سيدعو على جبل المروة أربع مرات لكن طوافه إلى الصفى ثلاثا فطوافه إلى المروة أربعا وبهذا رجح من قال أن جبل الصفى أفضل من جبل المروة لأن الله بدأ به ولأن العمل في الصفاء أكثر من العمل في المروة باعتبار أن السعي من الصفاء إلى المروة أربع بينما من المروة إلى الصفاء ثلاثا وعلى كل حال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تفضيل الصفاء للمروة إلا قوله أبدأ بما بدأ الله به والآية إن الصفاء والمروة من شعائر الله وسبب مشروعية هذا الطواب أن هاجر عليه السلام في القصة المعروفة لما بكى إسماعيل عليه الصلاة والسلام وفي بعض, وفي بعض الروايات تلبط من شدة البكاء فلم تستطع أن تنظر إليه فكانت تصعد على جبل الصفا فتنظر هل هناك أحد وكان أقرب جبل إليها ثم نزلت فوجدت أقرب جبل المروة من الناحية الأخرى فصعدت عليه ففعل ذلك سبع مرات حتى سمع صوت الماء فقالت زمزم قيل زمم أي أسكت أو تنصث نفسها لتنصث إلى هذا الصوت وقيل زمزم لما جاءت دعلت تجمع الماء وتزمه فسمي عند ذلك ماء زمزم ثم إذا انتهى من ذلك يذهب إلى بئر زمزم وهذا كان قديما أما الآن فيذهب الى صنابير الخاصة بماء زمزم فيشرب منها حتى يتضلع كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام والسنة أن يشرب قائما لا قاعدا السنة أن يشرب من زمزم قائما إما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استثقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقيته من زمزم فشرب قائما ووجه السنية في الشرب قائما من زمزم حتى يتحقق المعنى أن يمتل أريا ويتضلع فإن الواقف يشرب أكثر من القاعد والنبي صلى الله عليه وسلم شرب حتى امتل أريا آآ آآ وفي وقف ابن عباس قال حتى تضلع أي امتلأ امتلأت أضلاؤه بالماء من كثرة ما شرب صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله ثم يخرج الى الصفا فيقف عليه للدعاء كما ذكرت قبل قليل قال ثم يصعد إلى المروه ويخب في بطن المسيل نقول هو فوق الخب بل في بطن المسيل فوق الخب هو جري لكنه جري المجهود قال ويخب في بطن المسيل وهو موضع بين الموضع الذي بين العالمين الاخبرين الموجودين الآن قال فاذا اتى المروه توقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة كما ذكرت قبل قليل سيدعو على الصفا أربع مرات وسيدعو على المروة أربع مرات قال ثم يخرج يوم التروية هنا وقتا إن كان متمتعا بعد أن يسعى, أن يسعى بين الصفا والمروة سبعا يذهب مباشرة ليحلقا أو ليقصر رأسه والتقصير في هذه الحالة أفضل من الحلق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المتمتعين كما في الصحيح عند البخاري عن ابن عباس فقصروا أمر المتمتعين قال فقصروا فهذا ليبقى شيء من الشعر للحلق بعد ذلك في الحج إن كان متمتعا فإنه سيقصر شعره ثم بعد ذلك إذا قصر شعره يكون قد تحلل التحلل الأصغر والأكبر العمرة ليس فيها تحلل أصغر العمرة ليس فيها تحلل أصغر هو الآن متمسع والمتمسع يبدأ بالعمرة أولا بالنسبة للقارن والمفرد بالنسبة للحاج القارن والحاج المفرد بعد أن يسعى بين الصفا والمروة ينطل ذان إلى أن منازلهما سواء كان منزلهما بمكة أو كان منزلهما بميناء أو في أي موضع من هذه المواضع سينطرف إلى منازلهما أو ان شاء اكتفى بالطواف كما سبق بالنسبة لمن؟ للحاج المفرد والحاج القارن إن شاء اكتفى بالطواف وأخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعد يوم العيد قال ثم يخرج يوم التروية في هذه الفترة ما بين طواق القدوم بالنسبة للمفرد والقارن وبين يوم يوم التروية يسغل وقته بالتلبية يسغل وقته بالتلبية أما المتمتع فبمجرد أن يحلق تنقطع ثلبيته تنتهي التلبية بالنسبة للمتمتع لا يلبي بعد ذلك إلا في يوم الترويه الذي هو يوم الثاني اما المفرد اما الحاج المفرد والقارن فيبقيان ملبيين فيبقيان ملبيين إلى يوم الترويه قال ثم يخرج يوم الترويه من الذي سيخرج يوم الترويه الجميع المتمتع سيخرج يوم الترويه ليهل ليهل بالحج والقارن والمفرد سيخرجان يوم الترويه ليبيتا بمنا ليبيت بمنا قال ثم يخرج إلى التروية وسمي بالتروية لأن الناس يروون فيه ابلهم ويجمعون فيه الماء قال ثم يخرج يوم التروية إلى ميناء وسميت ميناء لكثرة ما يمنى وينهر فيها من الدماء قال فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وفي الصحيحين سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية قال بميناء وأيضا في صحيح مسلم عن جابر قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية إلى ميناء فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وهذه الصلوات يصلي كل صلاة في وقتها لا يجمع بين الصلاةين هذه هي السنة بمنا في يوم التروية لا يوجد جمع. كل صلاة وقتها تصلي الظهر في ميقاته ثم إذا أذن العصر صلى العصر في ميقاته ثم إذا أذن المغرب صلى المغرب في ميقاته ثم إذا أذن العشاء صلى العشاء في ميقاته ثم إذا أذن الصبح صلى الصبح أيضا في ميقاته إذا وصل المتمثع إلى, إلى ميناء يهل بالحجم من ميناء وإن شاء أهل بالحج قبل من لا حرج لكن في ظاهر حديث جابر أنه قال ثم خرجوا يوم التروية إلى ميناء فأهلوا بالحج ظاهر هذه الرواية التي عند مسلم أنهم أهلوا بالحج بميناء هذا ظاهر الرواية ولكن ليس في ذلك شيء توقيفي المهم أن يهل المتمتع في يوم الثامن بالحج يقول لبيك حجة ولا يقول لبيك حج وعمر لماذا؟ لأنه اعتمر انتهى من عمرته انتهى من عمرته يقول لبيك حج أما المفرد والقارن فإنهما باقيان على على إحرامهما لم يحل أصلا قال ثم يمضي إلى عرفات يمضي إلى عرفات بعد طلوع الشمس لما مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم مكت يسيرا فلما طلعت الشمس أمر فأمر بقبة فضربت له بنمرة أمر بقبة فضربت له بنمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من ميناء إلا بعد طلوع الشمس فهذا هو المستحب ألا يخرج الحجاج من ميناء إلا قبل طلوع الشمس إلا بعد طلوع الشمس إلا في حالة واحدة إذا خشي من الزحام وخاف أن يفوته الوقوف بعرفة كما حدث في بعض الأيام وخاصة ان أمره أو ان توجه الذين يحجون معه من الليل إلى عرفات فلا حرج أن يذهب معهم معه لأن المبيت بميناء ليلة التاسع مستحب وليس بواجه مستحب وليس بواجه قال ثم يمضي إلى عرفات وعرفات خارج حرم مكة عرفات خارج حرم مكة بخلاف ملاء فإنها داخل حرم مكة وقيل سميت عرفات لأن جبريل كان يعرف ابراهيم عليه الصلاة والسلام بمواضع المناسك فيقول له عرف فيقول عرف, فيقول له عرف, فيقول له عرف, فيقول عرف وقيل لأن جبريل كان يعلم آدم المناسك فيقول له عرف فيقول عرف فسميت لأجل ذلك عرفة وليس في هذا خبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يدعو السلبية في هذا كله حتى تزور الشمس من يوم عرفة لا يدعو السلبية أي لا يزال في طريقه من منا إلى عرفة ملبيا ويستحب له أن يز... أن... أن إذا وصل إلى عرفة ألا يدخلها إلا بعد زوال الشمس سحب له إذا وصل إلى عرفة ألا يدخلها إلا بعد زوال الشمس أين يبقى في هذا الوقت في هذا الوقت يبقى في المسجد مسجد نمرة لأن المسجد نمرة خارج عرفة وكثير من الناس يخطئون فيجلسون داخل المسجد والمسجد خارج عرفة جزء من المسجد الآن من الزيادة التي أضيفت للمسجد هي داخل عرفة الأحوط أن يبقى خارج المسجد الأحوط أن يبقى خارج المسجد قال ثم قال ولا يدعو التنبية في هذا كله حتى تزول الشمس وذلك لما راه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في القبة حتى زالت الشمس فلما زالت دخل إلى عرفة فطلى بها الظهر والعصر ثم قام ثم ظل واقفا يدعو حتى غربة الشمس قال حتى تزول الشمس قال ولا يدعو السلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى, ويروح الى مصلاها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها مصلاها هو نمرة المسجد المعروف الآن في عرفات قال والإتطهر قبل رواحه وليتطهر قبل, قبل رواحه فيجمع بين البهر والعصر مع الإمام قبل رواحه إلى عرفات يستحب لو أن يغتسل وهذا الاستحباب لمطلق التطهر لهذا اليوم وإلا فلا لم أقف على دليل صحيح فيه مشروعية التطهر والاغتسال للوقوف بعرفة لا لم أجد بذلك ذلك شيئا ثابتا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المالكي يذكرونه من جملة الأغسال المستحبة يقولون يستحب الغسل في ثلاثة مواضع عند دخول مكة وعند دخول عرفات وعند الإحرام عند الإحرام اولا ثم عند دخول مكة ثانيا ثم عند الذهاب إلى عرفات قالوا وليتطهر قبل رواقه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإنام أي هذا حينما كان في السابق يأم يا الإمام جميع المسلمين أما الآن فيصلي الظهر والعصر جماعة لا يصليها منفردا وكثير من الناس يقع في هذا الخطأ يصلي الظهر والعصر منفردا ويجمعهما فيكون قد أصاب سنة وترك واجبا لأن الجمع سنة وصلاة الجماعة واجبة فعليه أن يبحث عن جماعة فيصلي معهم الظهر والعصر أو إن تيسر له صلى في المسجد الظهر والعصر جمعا ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة قال ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس ثم يروح معه مع ماذا؟ الضمير يعود إلى التلبية لا يزال ملبية ثم يروح معه إلى موقف عرفة يروح وهو يلبيه إلى موقف عرفة وموقف عرفة هو ما, ما بجوار الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف لا ليس لقرب الجبل فضيلة خاصة بل في أي موضع من مواضع عرفة خاصة عند اشتداد الزهام ولا يسرع صعود الجبل بل صعود الجبل بدعة وكثير من الناس يضيع وقته في عصر يوم عرفة بصعود الجبل وتسلقه ونحو ذلك وهذا لا أصل له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ولم يصعد الجبل وانشغل في ذلك الوقت بالذكر والدعاء لله تبارك وتعالى فيقف إلى غروب الشمس وهذا الوقوف إلى غروب الشمس عند مالك والشافع وأبو حنيفة واجب الوقوف بعرفة ركن الوقوف بعرفة عند الثلاثة ركن والجمع بين الليل والنهار عندهما واجب فاضح؟ يعني إن وقف من النهار فقط لا يجوز عندهم ويجب عليه دم وإن وقف من الليل فقط لا يجوز ويجب عليه دم عندهم يجب أن يجمع بين الليل والنهار بينما ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جوازي أن يقف من الليل أو أن يقف من النهار أو أن يقف منهما جميعا وهذا هو الأفضل الأفضل أن يقف من الليل ومن النهار يعني يأتي عرف فيبقى فيها حتى تغرب الشمس بمجرد ان غربت الشمس فأعتبر وقف من الليل ثم يمثل بعد ذلك قلنا الراجح ما ذهب إليه أحمد لما رواه أحمد في مسنده عن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلثة بجمع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقف بأرزات فرجعت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أيما رجل صلى صلاتنا ووقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد ث transcه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة من ليل أو نهار ساعة من ليل أو نهار فهذا يدل على أنه إن وقف من النهار فقط أجزأ وصح حجه ولا دم عليه وإن وقف من الليل فقط صح حجه وأجزأ وقح حجه وأجلأه ولا دم عليه والأفضل أن يجمع بين الليل والنهار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية التي فعلها صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وهذا الوقوف بعرفة رقم من أركان الحج من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج فاته الحج كله لا حج له لأن الحج الوقوف بعرفة وهي أربعة أشياء أركان للحج اثنان منها يفوتان واثنان منها لا يفوتان الإحرام والوقوف بعرفة ركنان يفوتان إن أحرم بعد طلوع شمس يوم العاشر فاته الحج فاته الحج حتى لو يقف بأرفه فاته الحج وإن لم يقف بأرفه قبل طلوع شمس يوم العاشر فاته أيضا الوقوف بأرفه فاته الحج وفاته الوقوف بأرفه فهذان الركنان يفوتان الركنان الآخران الذان لا يفوتان الطواف بالبيت والسعي بين الصفى والمروة هذان لا يفوتان لأنه حتى لو سافر يلزمه أن يرجع ويطوف طوافة الإفاظة ويسعى بين الصفاء والمروة هذان لا يفوتان قال أهل العلم حتى لو مضى عام كامل يلزمه أن يرجع ويطوف طوافة الإفاظة وإن لم يطف ولم يسعى تظل امرأته حرام عليه حتى يطوف ويسعى بالبيل قال ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة الضمير هنا ثم يدفع بدفعه يقصد الإمام يدفع بدفعه أي بدفع الإمام يدفع بدفعه أي بدفع الإمام أي إذا دفع الإمام دفع الناس معه وهذا حينما كان في السابق للمسلمين إنام واحد ولهذا لما سئل آنس بن مالك رضي الله عنه أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال صلاه الله صلاها بمنا واصنع كما يصنع أمراءك واصنع كما يصنع أمراءك وهذا حينما كان في السابق للمسلمين كلهم أمير واحد أو خليفة واحد أما الآن فالله المستعان تفرق الناس شذر مدر فهذا الحكم كان في السابق أما الآن فلا ينطبق هذا الحكم قال ثم يدفعوا معه ثم يدفع بدفعه إلى المزدرفة ونقول إذا غربت الشمس جاز للحاج أن يدفع ولا يلتفد إلى أحد بعد ذلك قال إلى المزدرفة ثم يد مزدرفة لأن الناس يزلفون فيها بالليل وتسمى أيضا جمع لأن الناس يستمعون فيها وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح وقفتها هنا وجمع كلها موقف جمع هي مزدرفة ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه أي مع الإمام فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح يصلي المغرب والعشاء جمعا وهي سنة لكل حاج وهي سنة لكل حاج سواء كان من أهل مكة أو ليس من أهل مكة خلافاً للمالكية فإنهم قالوا إن كان من أهل مكة أو من أهل المزدلفة فلا يسرع له أن يجمع ونحن نقول الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة نسك من مناسك الحج نسك من مناسك الحج والدليل على أنه نسك من مناسك الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع صلى بالناس كلهم قصرا ولم يأمر أهل مكة أن يتم. ولو لو أمرهم لنقل هذا لو أمر أهل مكة أن يتموا لنُقِل هذا خاصةً وأن الصحابة رجوان الله عليهم اعتنوا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم بالغا خاصةً جابر بن عبد الله رضي الله عنه فإنه أحسن الصحابة نقلاً لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترَك فيها شاذةً ولا فاذةً ولا واردةً ولا غائبةً إلا وذكرها في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول الجمعّ هذا نسك من مناسك الحج لا, يفرق لا يختلف فيه ولا يفرق فيه بين أهل مكة وبين غير أهل مكة الكل يجمعون ويقصرون, الكل يجمعون ويقصرون. الجمع والقصر ثنة بعرفة وبمزدلثة للحاج ولغير الحاج لأهل مكة ولغير أهل مكة مسألة أما الذين ذهبوا ما الحجاز وليسوا بحاجين إنما ذهبوا خدمة لهم كالعسكر وكالخدم الذين يخدمون وليسوا بحجاز وكالسائقين وكالباعة وغيرهم ممن, لا ممن لم يذهبوا حاجين وإنما ذهبوا فقط لبيع أو لشراء أو لأداء خدمات فهؤلاء يتمون صلاتهم إن كانوا من أهل مكة فهؤلاء يتمون فهؤلاء يتمون صلاتهم إن كانوا من أهل مكة وإن لم يكونوا من أهل مكة صلوا قصرا مع الناس لأنهم مسافرون نعم. إن كان من أهل مكة يصلي كل صلاة في وقتها وإن كان ليس من أهل مكة مسافرا جاز له الجمع لأن الجمع رخصا قال ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء نقول جمعا كما تقدم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبح أيضا يصلي الصبح في مزدلفة والسنة أن يصلي, والسنة أن يصلي الصبح في أول وقتها لما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في غير ميقاتها صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في غير ميقاتها في غير ميقاتها ليس المعنى أي أنه يصلها خارج الوقت وإنما في غير ميقاتها أي في غير الوقت الذي اعتاد أن يصلي فيه الناس نحن الآن لدينا تواقيد للصلوات نقول نصلي الساعة كذا الظهر الساعة كذا والمغرب الساعة كذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أيضا مواقف للصلوات وكان لديه ميقات للصلاة الصبح يعرفه الناس ويأتون لإدراك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم صلى هذه الصلاة في غير ميقاتها أي أنه صلىها في أول وقت صلاة الفجر حين انشق الفجر مباشرة وهذا بالنسبة للرجال وللنساء القويات أما بالنسبة للضعفة من الرجال والنساء والأطفال فيجوز لهم أن يخرزوا من مزدلفة ليلا وفي الصحيح أن سودا رضي الله عنها كانت ثبطة أي امرأة ثقيلة الحركة بطيئة الحركة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر من مزدلفة فأذن لها فنفرت من الليل وفي الصحيح أن أسماء رضي الله عنها كانت تقول لخادمها انظر أغاب قرس القمر فقالوا لم يغب فصلت ركعتين ثم قالت لهم انظروا هل غاب قرس القمر قالوا فقالوا نأم فنفرت وخرجت وذهبت إلى ميناء فرمت جمرة العقبة ثم صلت بعد ذلك الصبح فيجوز للضعف من النساء والضعف من الرجال ومن يقوم على أمرهم يجوز للضعف من النساء والضعف من الرجال وكذلك الأطفال ومن يقوم على أمرهم الأطفال لأن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت في من قدمني النبي صلى الله عليه وسلم من الثقل الثقل الناس الذين لديهم ثقل في حركتهم وابن عباس كان يومئذ من الأطفال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو كان من الصغار في ذلك الوقت لم يبلغ الحلم بعده ومن يقوم على أمرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمضى مع السقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منا ليلى. فيجوز من كان وينو كان شابا قويا إذا كان معه نساء بعيفات أن يخرج بهن إذا غاب قرص القمر وهذا قيد معتبر وله حكم المرفوع لأن أسماء رضي الله عنها جعلت ذلك توقيتا للخروج من مزدرس لم تخرج إلا بعد أن غاب قرث القمر وهنا ننبه تنبيها هاما وهو أن هذه الليلة كثيرا ما تكون ليلة باردة شاتية فيأخذ الناس لها أهبتها, الناس لها أهبتها. وهنا أيضا فائدة نذكرها أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه يجوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه ولا يجوز له أن يغطي رأسه قد صحى عن إسمان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه وهو محرم أنه كان يغطي وجهه وهو محرم المحرم أن يغطي رأسه أما إن غط وجهه فلا حرس ولا دم عليه ولا فدية قال ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها أي بعد صلاة الصبح يستحب أن يقف بالمشعر الحرام وهو الجبل الموجود في عرفة جبل صغير وهو الآن مكان المسجد الذي يسمى بمسجد مزدرقة هذا المسجد بني مكان ذلك الجبل الصغير وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام الذي هو المسجد الآن فيستحب أن يدخل الرجال المسجد فيقفوا به انت تيسر إن وجد زحاما قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف انتسر له أن يدخل المسجد لأن المسجد مكان المشعر الحرام وقيل مزدلي كلها مسعر حرام وهذا هو الأصح والأرجح وهذا هو الأصح والأرجح قال ثم يقف معه أي مع الإمام بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى مناع بقرب طلوع الشمس ضابطه الإسفار ضابطه الإسفار والإسفار هو انتشار الضياء قبل طلوع الشمس الشمس قبل أن تطلع ينتشر ضياؤها هذا الضياء يسمى إسفار فينتظر حتى تسفر وقبل أن تطلع الشمس يخرج من مزدلف ويدفع ليخالف بذلك سنة الجاهلية لأن أهل الجاهلية من كفار قريش كانوا يقولون أسرق سبير كيما نغير شبير جبل بمزدلفة تطلع الشمس من فوقه من ورائه فكانوا يقولون أشرق شبير كيما نغير أي كيما نخرج من مزدلفة ونذهب إلى منا فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى هديه في جميع الأحوال على مخالفة السنة الجاهلية ليس في هذا فقط بل في جميع الأمور بنى هديه على مخالفة السنة الجاهلية فلما كان الجاهليون الكفار المشركون ينفرون من مزدرفة بعد غروب الشمس خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فنفر قبل غروب الشمس مباشرة قبل طلوع الشمس مباشرة بعد أن تسفر وينتشر الضياء قال ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى ميناء ثم يدفع بقرب طلوع الشمس وخلنا إذا أسفر أس... أسفرت وانتشر الضياء قبل طلوع الشمس ويحرك دابته ببطن محسر محسر واد بين مزدلف وبين ميناء لا هو من مزدلف ولا هو من ميناء إنما هو منطقة فاصلة بينهما بعض الفقهاء يقولون محسر هذا هو الواد الذي حسر فيه سيل أبرهة وفيه عزب وليس على هذا دليل صحيح وليس في ذلك أثر ثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما هي اجتهادات فقهية لا دليل عليها وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم حرّش قال الفقهاء أسرع لأنه مكان المعذبين يقول هذا ليس عليه دليل ووضع إسرائي أنه بطن وادي وبطن الوادي عادة يسرع الناس فيها أنت إذا سرت في منحدر أسرعت ترقائيا فلهذا حرك النبي صلى الله عليه وسلم والناس أيضا أسرعوا في مشههم بذلك ذلك الموضوع. ويحرك دابته ببطن محسر أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصل إلى ميناء رمى جنبة العقبة بسبع حصيات مثل حصل الخذف ويكبر مع كل حصات لا يزال هو ملبي من بعد أن يصبح بمزدلفة ويخرج إلى ميناء يرجع إلى التلبية مرة أخرى قلنا سيقطع التلبية في عرفة بعد أن تزول الشمس يقطع التلبية ليتفرغ للذكر والدعاء ثم إذا غربت الشمس انطرف بعد ذلك إلى مزدلفة ملبية ثم بعد ذلك إذا صلت صبح وأسفرت لبى إلى أن يصل إلى ميناء هو خارج من مزدلفه إلى منى فيلبي اعيد سيلبي من مزدلفه إلى منى فيلبي حتى يوصل إلى جمرة العقبه وهي اقرب جمره اتجاه مكه اقرب جمره مكة وهي ابعد الجمرات عن منى هي اقرب الجمرات إلى مكه واقرب اقرب الجمرات الى مكه وابعد الجمرات عن منى يرميها بالسبع حصيات وأما الذين خرجوا من الليل فيجوج لهم أن يرموا جمرة العقبة ليلا خلافا لأكثر الفقهاء الذين منعوا من ذلك والمالكي قالوا لا يستحب لمن دفع ليلا أن يرمي إلا بعد طلوع الشمس ولا وجه لهذا الاستحباب فأسماء رضي الله عنه دفعت من الليل ورمت من الليل بل هذا هو الأرفق لأنهم انتظروا حتى يأتي الحجات القادمون دخلوا في الزحام دخلوا في الزحام وجاءتهم المشقة التي من أجلها خفث عنهم فدفعوا ليلا من مزدرفة بل نقول إذا دفع الضعفاء ومن قام على أمرهم من الليل من مزدرفة إلى ميناء جاز لهم أن يرموا جمرة العقبة ليلا وإذا رموا جمرة العقبة ليلا تحللوا التحلل الأصغر وأما البقية الذين يأسون بعد طلوعي قبل طلوع الشمس ينفرون قبل طلوع الشمس من المزجرفة إذا وصلوا إلى ميناء فأول أمر يبدأون به يرموا جمرة العقبة يرموا جمرة العقبة إذا رم الحاج جمرة العقبة تحلل التحلل الأصغر ومعنى التحلل الأصغر أنه يحل له كل شيء إلا النساء يحل له كل شيء إلا النساء يحل له أن يحلق أن يقلم أظافره يحل له أن يغطي رأسه كل ما كان محرما عليه في إحرامه يحل له إلا النساء يحل له الصيد وأن يصيد لا حرج بعد ذلك لكن لا يجوز له أن يصيد داخل الحرم هو يحل له بإعجبار أنه تحلم لكن لا يجوز له أن يصيد داخل الحرم لأن حرم مكة محرم الصيد فيها قال رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصات والفضل بن عباس رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى رمى جمرة العقبة حتى رمى جمرة العقبة جاء في بعض الروايات حتى رمى آخر حصات فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصات وهذه الزيادة فيها نظر وفيها مقال كثير بعضهم صححها والراجح أنها زيادة شاذة لا تثبت والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى أي حتى شرع في رمي جمرة العقبة فلما بدأ الرمي توقف عن التلبية أي بمعنى أنه يلبي حتى يكبر أول تكبيره لرمي أول حصات عند ذلك تنقطعوا التلبي على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة ولولا التزام الاختصار لفصلنا وذكرنا الطرق طرق الحديث الوالدة في هذا لكن سيطول بنا المقام عند ذلك يكبر مع كل حصات أي كل ما حمل حصاتا قال الله أكبر بدون تسمية لا يقول بسم الله الله أكبر إنما يقول الله أكبر ويرمي يرميها رميا ولا يضعها وضعا ولو كان على حافة المرمى لأن السن الرمي هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم رمى ولم يضع وفرق بين الوضع وبين الرمي وسميت رمي الجمرات لأنها ترمى رميا فيرميها متفرقة لا مجموعة يرميها متفرقة أي كل حصات يرميها منفردة ويكبر مع كل حصات يكبر ثم يرمي الأولى ثم يكبر ثم يرمي الثاني وهكذا حتى يتم السبع حصيات قال مثل حص الخذف أي كحبة الفول او كنوات التمر ليست بالصغيرة جدا كحبة العدف ولا بالكبيرة جدا كالعنبة وإنما مثل حبة الفول سبع حصيات مثل حبة الفول يجوز له أن يأخذ هذه الحصيات من مزلفة فيجوز له أن يأخذها من أرض ميناء أو من أي موضع ليس في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الناس ويتقيدون بها لكن أخذ له صلى الله عليه وسلم الحصى من مزدلفة في أول, ليلة في أول يوم أخذ له ولم يأخذ لكن أخذ له الحصى من مزدلفة فإن أخذه من مزدلفة فلا حرج وإن حمل الحصى وأخذه من ميناء أيضا لا حرج في ذلك وهنا ننبه بالنسبة للجمع بين المغرب والعشاء في مزدل فنرجع قليلا المستحب أن يؤذن المؤذن أذانا واحدا ثم يقيم إقامتين يقيم للعشاء أي يقيم أفضل للمغرب فإذا صلاها أقام ثم صلى العشاء ركعتين إذن سيصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين فيصل المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين ويستحب إذا كانوا بعيدين من المسجد أن يؤذن أحدهم ولا يكتفوا بأذان المسجد هذا يستحب قال ثم ينحر إن كان معه هدي والذي يكون معه هدي في هذه الحالة من هو المتمتع والقارن والمفرد إن شاء أن يهدي أهدى لأنه يجوز للمفرد أن يهدي أم لا يجوز الهدي للبيت لا يختص بالحاج الهدي للبيت لا يختص للحاج بل يجوز لكل مسلم ومسلمة أن يهدي للبيت ولو في غير أيام الحج أنت هنا في السودان من أعظم الطربات والطاعات إطعام فقراء الحرم أنت هنا في السودان وفي غير موسم الحج يجوز لك أن تبعث مالا وتوكل من يذبح لك ويطعم فقراء الحرم إذن حتى المفرد يجوز لك أن ينحر ويهدي للبيت إن شاء أما المتمتع والقارن فواجب عليهما هذا الفرق المتمتع والقارن واجب عليهما الهدي قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وينحر بعد أن يرمي جمرة العقبة وهذا واجب عند المالكية عند المالكية واجب أن لا يقدم على رمي جمرة العقبة شيئا فإن قدم على رمي جمرة العقبة شيئا لزمه دم عند المالكية وعند أحمد لا حرج إن قدم النحر على الرمي ويدل عليه ما رواه مسلم في بعض الروايات من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال رمي ولا حرج قال رمي ولا حرج <تصفيق> وفي حديث عبد الله بن عام قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج بعضهم يقول حلقت قبل أن أرمي قبل أن أذبح وبعضهم يقول طفت قبل أن أرمي وهكذا كل من قدم شيئا أو أخر شيئا في يوم العيد فلا حرج عليه ولا إسم عليه ولا فدية عليه الأفضل أن يبدأ برمي جمرة العقبة أولا ثم النحر ثانيا ثم الحلق ثالثا ثم طواف الإفاظة رابعا قلنا ينحر هديه إن كان معه هدي وهذا الهدي الذي ينحره يستحب له أن يأكل منه ثم يطعم الباقي لفقراء مكة يستحب له أن يأكل شيئا منه ويطعم الباقي لفقراء مكة الحنابل لهم هنا مذهب خاص يقولون لا يتحلل التحلل الأصغر إلا بفعل اثنين من ثلاثة وأنا أنبع على هذه المسألة لأن الذاهبين إلى هناك يكثر سماعهم لهذا الأمر لأن الحنابل الآن لديهم شدة في هذه القضية فدهم شدة في هذه القضية يقولون لك لا يجوز لك أن تتحلل حتى تفعل اثنين من ثلاثة لا يجوز لك أن تتحلل التحلل الأصغر عند الحنابل حتى تفعل اثنين من ثلاثة ما هي هذه الاثنين من الثلاثة؟ إما أن ترمي وتحلق أو ترمي وتنحق إما أن ترمي وتحلق يعني ما هي الثلاثة؟ الرمي والحلف والنحر تفعل إثنين من الثلاثة أحد هذين الاثنين الرمي إثنين من ثلاثة أحد هذين الاثنين الرمي إما أن ترمي وتنحر أو ترمي وتحلق فإن رميت ولم تنحر ولم تحلق عند الحنابل لم تكن عند ذلك تحللت التحلل الأصغر وقولهم هذا مردود عليهم لا دليل عليهم لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع شدتهم في هذه المسألة فننبه لذلك لألا يغتر أحد بمن قال له ذلك في تلك البلاد الطيبة المباركة وعلى كل حال حتى من كان يفتد فعل اثنين من ثلاثة نقول هذا اجتهاد أخطأ فيه ولنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون أن من رنا جمرة العقبة تحلل التحلل الأصغر وممن رجح, رجح ذلك وجهر به شيخنا سليمان العلوان فك الله أسره حتى قام عليه كثير من الناس من الحنابلة بسبب فتواه بجواز التحلل برمي جمرة العقبة فقط وهذا مذهب مالك أنه يتحلل برمي جمرة العقبة فقط ولو لم ينحر ولو لم يحلق وهو الصحيح قال. ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق, يحلق شعره والأفضل أن يبدأ باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق يمينه لما أراد أن يحلق صلى الله عليه وسلم وكانت سيام سنة له كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجره وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه فيستحب أن يبدأ في حلق شعره لليمين ويستحب له أن يحلق حلقا لا أن يقصر تقصيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثه ودعا للمقصرين واحده فقال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا الله قال اللهم ارحم المحلقين قال اللهم ارحم المحلقين الله قال والمقصرين ومن دعى له ثلاثه ليس كمن دعى له واحدة فمبالغ والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يستحي أن يحلق رأسه فهذا حياء مذموم هذا حياء مذموم ليس في دين الله عز وجل وفي امتثال أمر الله تبارك وتعالى حياء الله تعالى قال خذوا ما آتيناكم بقوة وهذا من أخذ الدين بقوة ويتأكد الحلق على من كان في نفسه حرج انتجاه الحلق بعض الناس في نفسه حرج تجاه الحل. فهذا يتأكد في حقه الحلق حتى يكسر نفسه الأمارة بالسوء قال ثم يحلق وهنا ننبه أيضا أن الحلق يكون بآلة حادة موس أو نحوه وأما الحلق بمكانات الحلاقة هذه فإنها لا تأخذ الشعر كله. هذا تنبيه مهم. حتى لا يظن أنه حلق وهو في عداد المقصرين إذا أراد أن يصيب السنة أن يكون حلقه بآلة الحاد دموس أو ما يقوم مقام الموت قال ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع يأتي البيت أي مكة الكعبة المشرفة ويطوف سبعا هذا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يصح حج أحد بدونه ولا يتم حج أحد بدونه وهذا الحج لا يفوت أبدا إلا بالموت هذا الطواف لا يفوت أبدا إلا بالموت يبقى في عنقه أبدا الآبدين إذا حج ولم يطف بالبيت لازمه أن يرجع ولو بعد عشر سنين حتى يطوف طواف الإفاضة ونكمل عقب الصلاة بحول الله تعالى ومنته والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه ومن ولاها مما قال ثم يأتِ البيت فيفيض ويطوف سبعًا ويركع يفيض سمي طواف الإفاضة والإفاضة في اللغة الرجوع سمي بذلك لأنه يرجع مرة أخرى إلى البيت فيطوف به فيطوف طواف القدوم في أول مرة. ثم يرجع مرة أخرى فيفيض فيطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو ردن من أركان الحج كما تقدم يطوف سبعا بلا الصجاع وبلا رم لأن الرمل والاقتجاع سنة في طواف القدوم فقط أما في طواف الإفاضة فلا يطوف برمل في الثلاثة أشواط الأول ولا يصطبع في طوافه هذا وهل يطوف بإحرامه أم بثيابه كلاهما جائز يجوز أن يطوف بثوب الإحرام ويجوز أن يلبس ثيابه بعد أن يرمي جمرة العقبة قلنا يتحلل التحلل الأصغر فيحل له لبس الثياب ويكون قد حلق شعره فبإمكانه أن يأتي بثيابه ويطوف طوافة الإفاضة ويركع أن يصلي خلف المقام ركعتين لقول الله تعالى واتخلوا من مقام إبراهيم مصلى وركعتا المقام تستحب بعد كل طواف والركعتين خلف المقام تستحب بعد كل طواف حتى لو لم يكن هذا الطواف طوافا واجبا ومعلوم أن تحية المسجد الحرام الطواف حتى لو لم يكن حاجا ولا معتمرا وكان عند الكعب استحب له أن يطوف استحبوا له أن يطوف وماذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جوازوا السبوع تكرارا وبعد كل كل سبوع ركعتين يعني يجوز أن يصلي سبعا يطوف, يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي خلفنا المقام ركعتين ثم يطوف بالبيت سبعا مرة أخرى ويطو... ثم يصل لخلف المقام ركعتين يعني يجوز له أن يكثر من هذا الطواف للا كراها. كراها لكن يفصل بين كل طواف وطواف بركعتين خلف مقام إبراهيم قال ثم يقيم بميناء ثلاثة أيام هي يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر إن كان آه إن كان متعجلا والثالث عشر إن كان متأخرا يطقو يطقو يطق يبقى اليوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر ثم يخرج قبل غروب شمس يوم الثاني عشر فإن بقي إلى يوم الثالث عشر عشر يرمي أيضا الجمار ويكون متأخرا في هذه الحالة قال ثم يقيم بميناء ثلاثة أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم رمى الجمرة في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتحرى زوال الشمس لرمي جمرة العقبة ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقال جابر كنا نتحين زوال الشمس فنرمي فالانتظار حتى تزول الشمس هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان كثير من الفقهاء في عصر حاضر أجازوا الرمي في الأيام الثلاثة التي بعد العيد من طلوع الفجر قالوا لأجل الزحام فنقول لهم إن كان هناك تيسير في هذا الباب فنقول يجوزا يرمو ليلا يعني إذا كان هناك من تيسير لهذا الباب على الحجات فنقول لهم يبتدئ وقت الرمي من زوال الشمس ويمتد إلى الليل لا حرج ارمي بالليل أما أن نقول يرمي قبل الزوال ونخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس من الأدم معهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشحي الصحابة وتحريهم لزوال الشمس يدل على أن هذا مقاتل الرمي أن هذا من قاتل الرمي في الأيام التي بعد يوم العيد <تصفيق> قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فإن تعجل, يومين بعد, يوم العيد. إن تعجل في يومين بعد يوم العيد أو تأخر أي إلى ثلاثة أيام بعد يوم العيد قال ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منها سبع حصيات يكبر مع كل حصات رمى الجمرة التي تلي منها في الجمرة التي تلي منها وهي الجمرة الكبرى الجمرة الكبرى وهي أقرب الجمرات من boys اول ما تخرج من menاء نعم أقرب الجمرات الكبرى هذه أقرب الجمرات. أول ما تخرج من مناء في تجاه مكة قابلك الجمرة الكبرى ثم جمرة الوسطى ثم جمرة العقبه التي هي اخر ابعد الجمرات من مينا واقربها إلى مكه نعم رمى جمرة العقبه رمى جمرة الصغرى عفوا اللي هي أقرب الجمرات الى مينا ثم يرمي جمرة العقبه الوسطى ثم يرمي جم... ثم يرمي الجمرة ثم جمرة العقبه الكبرى نعم الجمرة الصغرى هي أقرب الجمرات إلى ميناء ثم يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى التي هي أبعد الجمارات من ميناء قال ثم فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي ميناء سبع حصيات يكبر مع كل حصيات كما فعل في يوم العيد لما رمى جمرة العقب كبر مع كل حصاد. لكن الفرص لا يوجد تلبية هنا هناك يلبي حتى يبدأ في الرمي هنا التلبية انتهت برمي جمرة العقبة في يوم العيد إذا رمى الجمرة في يوم العيد انقطعت عند ذلك التلبية هنا في يوم الثاني من أيام العيد وهو يوم الحادي عشر ينتظر حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس ذهب إلى الجمرات فرماهن الثلاث يبدأ بالأولى التي هي الأقرب إلى ميناء وهي أول جمرة تقابله وتسمى بجمرة الجمرة صغرى قال يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصات ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه لما رمى الجمرة الصغرى أسهل يعني مال قليلا صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ودعى استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ثم رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم يقف ينحرف جانبا قليلا فيرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو ثم يرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة ولا يقف بعدها إذن لقوف للدعاء صنة ويكون لقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والثانية بعد الجمرة الأولى التي هي الصغرى والثانية التي هي الوسطى أما بعد الجمرة الثالثة التي هي جمرة العقبة لا يقف بعد أن يرميها بعد أن يرميها يمصرف مباشرة إن وجد زي في مكان الرمي ولم يستطع أن يقف للدعاء يدعو وهو ماشي يرفع يديه ويدعو وهو ويططئ في مشيه حتى يصل الى موضع الجمرة الثانية طابح لأن أحيانا يكون الزحام شديدا قال ويكبر مع كل حصات ويقف للدعاء بأثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية وليس في هذا الدعاء شيء مخصوص يدعو بما تيثر له من خير الدنيا والآخرة ولا يقف عند جمرة العقبة أم ينفرف إلى منزله بمنا قال فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر قلنا إما أن يتعجل في يومين أو يتأخر إلى اليوم الثالث وهو الرابع بالنسبة ليوم النحر يوم النحر الأول هو أول يوم له يوم العيش ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث ثم اليوم الرابع لمن تأخّر قال فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه وإن شاء تعجل في يومين من أيام منا فرمى وانصرف يعني يجوز له التعجل لأن الله تعالى أجاز ذلك فقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه إن تعجل يلزمه أن يخرج من منا قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر ينصرف من ميناء قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر فإن غربت عليه الشمس وهو لم يحزم أمتعته ولم يخرج من ميناء لزمه البقاء إلى اليوم الثالث عشر قال بعض أهل العلم إن غربت عليه الشمس وهو في أثناء الخروج فلا يزمه المبيث إلى اليوم الثاني عشر لأنه أخذ حكم الخارج أما إن غابت عليه الشمس وهو لم يبدأ في الخروج أصلاً من ميناء ولم يحزم أمتعته ولا تهيأ فإنه عند ذلك يلزمه المبيت إلى اليوم الذي بعده وهو اليوم الثالث عشر نعم على الوجوب نعم إذا غربت عليه الشمس على الوجوب يلزمه المبيت إلى اليوم الثالث عشر قال فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف إذا خرج من مكة أي إذا أراد الخروج من مكة من من ذهب إلى مكة إن كان له متاع يريد أن يشتريه واشتراه ان كان له زيارة يريد أن يزورها لبعض الأقارب زارهم فيجعل آخر أهده بالبيت الطوار كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجعلوا آخر أهدكم بالبيت الطوار طواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيطوف طواف الوداع يسمى هذا طواف الوداع وطواف الوداع ليس نسكا من مناسك الحج وإنما طواف الوداع يختص بثوديع مكة كل من دخل مكة للحج أو للعمرة أو لغير الحج والعمرة وأراد أن يخرج منها يطوف طواف الوداع ثم يخرج إذن هذا الطواف ليس خاصا بالحج ولا بالعمرة ولا بي أي نسف من المناسك إنما هو خاص بالخروج من مكة إذا أراد أن يخرج من مكة جعل آخر أهده بمكة الطواف بالبيت يطوف بالبيت سبعا من غير رمل ومن غير الطباء ومن غير سعي ومن غير سعي هو مجرد طواف طواف وداع يودع به البيت ثم يصلي خلف المقام ركعتين ثم ينطرف بعد ذلك إلى أهله راشدا ويكون بذلك قد أتم حجه قال والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته أي أن العمرة كالحج إلى السعي وفي الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ بالخلوق الخلوق الذي هو الطيب فقال يا رسول الله كيف أفعل بالعمرة فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ثم قال أين السائل فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك أي أنك في العمرة تحرم من الميقات وتغتسل على الاستحباب كما مر معنا في الدرس الماضي وتلبي حتى ترى البيت ثم تقطع التلبية وتطوف بالبيت سبعا برملة الثلاثة أشواط الأول وتطبع بالنسبة للرجال فإذا انتهى من صوافه صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم البيت إن تيسر له كما في حديث جابر عند مسلم ثم يذهب إلى جبل الصفا فيصعد عليه حتى يرى الكعبة ويستقبل القبلة ويدعو ويقول الذكر الذي ذكرناه آنفا ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يحلق رأسه وانتهت العمرة بذلك وانتهت العمرة بذلك والراجح في العمرة انها واجبة لمن لم يحج ومستحبة في حق من حج الراجح بالعمرة انها واجبة في حق من لم يحج ومستحبة في حق من حج إذا حج البيت ثقص عنه وجوب العمرة قال والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ الحلاق أفضل في حديث أبي هرير رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اللهم مرحموا المحلقين اللهم مرحموا المحلقين اللهم مرحموا المحلقين ثم قال في الثالثة وَالْمُقَصِّرِينَ لذلك الحلق أفضل من التقصير بلا نزاع بين أهل العلم إلا للمتمتع فإنه يستحب له في عمرته أن يقصر ثم يحلق في الحج نعم لو أخرت الأسئلة كن نعم لا, لا يبقى والدليل أنك إذا أمررت يدك على الرأس وجدت المنابس الشعر موجودة هذا هنا في الحلقة على كل حال الحل علامة أن يزور الشعر بالكامل قال وسنة المرأة التقصير وسنة المرأة التقصير والمقصود بالتقصير للمرأة أن تأخذ من كل, من كل بطيرة من شعرها قدر أنمله يعني قدر جزء عقد من عقد الأصبع وتكون بذلك قد تحللت من عمرتها أو تحللت من حجها إن كانت حاجة قال ولا, على ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور الحديث ابن عمر رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم الفأرة والحية والعقرب والحدأة والكلب العقور هذه الخمس يقتلن في الحل والحرم المحرم وغير المحرم إذا رأى فأرة قتلها إذا رأى حية قتلها رأى كلبا عقورا كلب العقور هو الكلب السعران قتله رأى حدأة قتلها رأى عقربا قتله ولا يلزمه دم ولا ينقص ذلك من أجر حجه بل يزيده بل يزيده ذلك في الأجر ومثله الوزغ إذا رأى وزغا أيضا قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله والغراب ف... قال ويجتنب في حجه وعمرته النساء يجتنب في حجه وعمرته النساء أي يجتنب الجماع ومقدماته لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إذن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا يجوز في الحج الرفث والرفث هو الجماع ومقدماته والفسوق هو كل كلام قبيح لا يرضي الله تعالى ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان محرما بغير الحج إلا أنه في الحج أشد تحريما وتأكيدا فيجتنب المحرم النساء عموما ويدخل في اجتناب النساء لا يجوز له أن يخطب ولا أن ينكح ولا أن ينكح لا ينكح هو ولا ينكح حاجة آخر معه فيستنب الحاج الخطبة وعقد الزواج لأنه منهي عن ذلك لما رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخصب المحرم ولا ينكح لا يخصب المحرم ولا ينكح <تصفيق> قال والطيب أي ويتسنب المحرم الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَا ثُوبًا مَسَّهُ وَرَثٌ وَلَا زَعْفَرَانِ لما سئل ما يستنب المحرم من السياب قال لا يلبس العمائل ولا البرانيس ولا السراويلات ولا ثوبًا مثه ورث ولا زعفران أي ثوبًا مثه طيب فلا يجل المحرم أن يتطيب في فيابه ولو تطيب في ثيابه وجب عليه أن يغسل هذا الثوب فإن لم تذهب الرائحة بالغسل استبدله بثوب آخر أيضا أستاذ الله للعلم لحديث ابن عباس في الصحيحين في المحرم الذي وقطته دابته قال خمروا رأسه قال لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا وذلك لأنه محرم وسنة المحرم أن لا يمس الطيب حتى يتحلل التحلل الأصغر قال ومخيط الثياب المخيط هو المحيط الثوب المخيط هو الثوب المحيط على أعضاء البدن كل ثوب محيط يجسنبه المحرم والفقهاء أخذوا ذلك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس العمائل ولا البرانس ولا السراويلات قال العلماء وهذه أحكام المحيط لأن العمامة محيطة بالرأس على قدره والبرنس والبرنس شوب له أكمان وغطاء للرأس متعلق به أيضا محاط على أعضاء البدن وكذلك السروال يحاط على أعضاء البدن وأجازت عائشة رضي الله عنها السراويل القصيرة لأصحاب الأعمال التي قد تنكشف عوراتهم معها ولهذا أذنت في من كانوا يرحلون لها الهودج أن يلبسوا هذه السراويل القصيرة خشية ان تنكشف اوراتهم وهذا من عائشة رضي الله عنها قياسا على من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين كما في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين في حديث ابن عمر قال وليقطعهما قال وليخطعهما وحديث ابن عمر كان بالمدينة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما يستنب المحرم قال لا يلبس العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا توبا مثله ورس ولا زعفران ولا يلبس الخفين فإن لم يجد الخفين فليلبس النعلين وليخطعهما في حديث ابن عباس كان بارزه كان بمناعه حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان بمنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم او لما خطب الناس قال من لم يجد الخفين فليلبس النعلين ولم يقل فليقطعهما فحديث ابن عباس ناسخ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خاصه وان حديث ابن عباس كان في مجمع عظيم للناس بينما حديث ابن عمر كان لقله من الناس الذين سالوه بالمدينه بينما بمكة كان الخطاب عاما لجميع الحجاج الذين شهدوا ذلك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان يجب أن يقطع الخفين ليجعلهما نعليل لبين النبي هذا في ذلك المجمع الكبير فهذا دليل على أن هذا الأمر منسوخ أن الأمر بقطع الخفين منسوخ وأن الأمر بقطع السراويل منسوخ وأن الأمر بقطع الإزار منسوخ فإذا لم يجد إزارا يلبس ثيابه العادية لا حرج عليه إن لم يجدها إما لفقر أو لحاجة أو لمرض أو لحاجة كهؤلاء الذين أذنت لهم عائسة أن يلبسوا السراويل القصيرة من هذا الباب حاجتهم إلى لبسها ولا دم عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فمن لم يجدن عليهم فليلبس الخفين لم يقل و و وعليه الفدية بينما قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما حلق شعره قال له أنسك نسيك أو ثم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق في محظورات الإحرام بين محظور ومحظور ليس كل من فعل محظورا عليه دم. ليس كل من فعل محظورا عليه دم فهذا الذي لبس الخفين أو لبس توبه فعل محظورا ام لم يفعل محظورا فعل محظورا من محظورات الإحرام ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم ولا بفديه بينما حلق راسه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالفديه نسيكه شاة او صيام سته ايام أو أوصيان ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكن ولهذا نقول الدم والفدية لا تجب إلا على من أوجب الشرع عليهم الفدية لا تجب الفدية إلا على من أوجب الشرع عليهم الفدية وهم حالق رأسه والمجامع حالق رأسه والمجامع هذان تلزمهما الفدية ما عداهما لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا المجامع ومن أحارق الرأس نعم صحيح نعم سعر الرأس تحديدا نعم طبعا الأحناف يقولون كل شعر لكن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ما تحدث الله تعالى عن بقية الشعر الجسم فهو يحرم أخذه لكن لا فجة عليه إن أخذ منه قال والصيد وقتل الدواب أي يجتنب هذا كل عط البداية قال ويجتنب في حجته وعمرته النساء والطيب ومخيطة سياب والصيد وقتل الدواب أي أن المحرم اجتنب الصيد وقتل الدواب فإن صاد له أحد صيدا لا يجوز له أن يأكل منه لأن الصعب بن الجتامة رضي الله عنه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه وقال إنا لم نأكل منه لأن حرم, لأن حرم بينما انصيد الصيد إن رجل غير محرم الصيد لنفسه ثم جاء محرم فأكل معه فلا حرج فرق بين أن يصاد الصيد للمحرم وبين أن يصاد الصيد للمحل إن كان الصيد صيد للمحل فيجوز للمحرم أن يأكل تابعا وإن صيد الصيد للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل فاضح إخوان أما إن صاد محرم صيدا فلا يجوز لبقية المحرمين أن يأكلوا حتى ولولا يصده لهم لكونه هو في نفسه محرم لأن هذا تعاون لهم على الإثم والعدوان الله تعالى قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان قال وإلقاء التفث القاء التفث يقصد به القاء الوسخ ويقصد بالوسخ هنا شعر الجسم من العانى ونحوها وشعر الإبط والأظافر وهذا تفسير التفس عند بعض أهل العلم بعضهم فسر التفس بتقليم الأظافر وحلق الشعر قال وإلقاء التفس أي يجترب المحرم إلقاء التفس أي حلق شعره وتقليم أظافره قال ولا يغطي رأسه في الإحرام وذلك لما راه البخاري ومسلم أنه الرجل الذي قصته دبته قال النبي صلى الله عليه وسلم كثنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فلا يجوز المحرم أن يغطي رأسه بشيء أما الوجه يجوز الوجه يجوز لأن عثمان رضي الله عنه كان يغطي وجهه وهو محرم وهو خليفة الراشد داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسك شاة يذبحها حيث شاء من البلاد لا يحلقه إلا من ضرورة لا يحلقه هذا استثناء من التفث لأننا قلنا قال وإلقاء التفث ثم قال ولا يحلقه أو يكون هذا العطف على الرأس لأنه قال ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه يجوز الضمير أن يعود على هذا أو على هذا لأن السعر من جملة التفث وهو أيضا يدخل في الرأس فيحتمل أن يكون المصنف قفد بالضمير العودة إلى التفث يقول القاء التفث إلا لضرورة او ولا يحلقه إلا لضرورة او يكون الضمير عائد ولا يغطي رأسه في الاحرام ولا يحلقه إلا لضروره اي لا يحلق رأسه الا لضروره كما رب كما حدث ل كعب بن عذره رضي الله عنه اصابه قمل في شعره شديد فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى هوامك قد اذتك فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينسك نسيكة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين على التخير على التخير على الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين وإن شاء نسك نسيكة ثم يفتدي ان حلق رأسه لحاجة افتدى بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين صيام ثلاثة أيام ان شاء صامها في الحج وإن شاء صامها بعد أن يرجع إلى أهله أو إطعام ستة مساكين سواء من فقراء الحرم أو من غير فقراء الحرم قال لكل مسكين مدين المد ملء الكفين المتوسطتين لكل مسكين مدين وهذا مذهب المالكية وبعضهم يقول مد واحد يكفي والضابط في ذلك أن يشبع المسكين سواء بمد أو بمدين أو بنصف مد المهم أن يطعم مسكين حتى يشبع أن يطعم ثلاثة مساكين حتى يشبعوا وليس في ذلك ضابط وتحديد بمد أو أكثر أو أقل قال بمد النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي مرء الكفين المتوسطين أو ينسك شاتا يذبحها حيث شاء من البلاد وهذا مذب كثير من أهل العلم أن الفدية لا يلزم أن تؤدى إلى فقراء الحرم إنما الذي يؤدى إلى فقراء الحرم الهدي قال الله تعالى حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله محله عند البيت العتيق كما قال الله تعالى ثم محلها عند البيت العتيق والظاهر والله أعلم أن هذه الفدية تكون لفقراء الحرم تذبح لفقراء الحرم قال لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وهذا كلام الشارع تنقل سين قال لقوله تعالى ولتحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك وهنا السنة جاءت مفسرة للقرآن الله تعالى قال فدية من صيام بيا النبي أن هذا صيام ثلاثة أيام أو صدقة بيا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقة إطعم شخصة مسافئ أو نسك بيا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النسك شاف أن هذا النسوك شاف قال مصنف وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل تلبس المرأة الخفين لأن ستر المرأة لقدميها واجب قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفينا من زينتهم فزينة الأقدام الخفية لا يجوز للمرأة أن تظهر أقدامها عند الرجال الأجانب وهذا مما كثر التساهل به في أزمنتنا المتأخرة والعياذ بالله تخرج المرأة كأشفة عن قدميها وهذا من أعظم التساهد قال وتلبس المرأة الخفين والثياب المرأة تلبس ما شاءت من الثياب ليست كالرجل لا يلبس المخيط أو المحيط إنما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت ساترة لثائر بدنها وتتنب ما سوى ذلك مما يتنبه الرجل أي من حلق الشعر ومن تقليم ومن مصف الطيب ومن الجماع ومقدماته كل ذلك المرأة منهية عنه وبعض أهل العلم أجاز للمرأة لبس حليها بعض أهل العلم أجاز للمرأة لبس حليها في حال الإحرام وبعض قالوا هذا ينافي مقصود الإحرام من عدم الترفه وليس في ذلك دليل خاص يمنع المرأة من لبس الحلي في حال إحرامها قال وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه إحرام المرأة في وجهها وكفيها إلا إذا, إلا إذا وجد عندها رجال أجانب لما رأه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نغصي وجوهنا عند الرجال ونحن محرمات مع اسماء رضي الله عنها وأيضا روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فالمرأة المحرمة تكشف وجهها إن وجد حولها رجال غطت وجهها وهذا أحد الأدلة الدال على أن المرأة تغطي وجهها وجوبا لا استحبابا قال وإحرام الرجل في وجهه ورأسه قلنا إحرام الرجل في رأسه أما الوجه فيجوز للمحرم أن يغطي وجهه كما فعل ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر السابق في الصحيحين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من سئل مالك رضي الله عنه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وليلبس الخفين ومن لم يجد أن عليهم فليلبس الخفين بدون فليقطعهما قال لم أسمع بهذا لم أسمع بهذا وهذا صريح لأن الإمام مالك رحمه الله لم يبلغه حديث ابن عباس رضي الله عنه ولو بلغه حديث ابن عباس لما جاوزه إلى غيره لأن الإمام مالك من أشد الناس اتباعا للسلم ومن أكثر الناس عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لم أسمع بهذا هذا الحديث لم يثبت عنده ولم يروى له بإثناد صحيح ثابت عن رسول الله لكن الحديث ثابت رواه البقاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعليل فليلبث الخفين ولم يقل فليقطعهما قال والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران هذا مذهب المالكية أن الإفراد أفضل من التمتع وأفضل من القران وهو مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على اختلاف هل كان أبو بكر وعمر يرجحان الإفراد على التمتع والقران أم أنهما كان يرجحان القران على والظاهر الثاني أنهما كان يرجحان القرآن على التمتع وفي هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيح عند الإمام البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه قال إن نأخذ بكتاب الله فقد أمر الله بالإتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله قال إن نأخذ بكتاب الله فقد أمر الله بالإتمام في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قال وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله إشارة إلى حديث حصة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما بال الناس حل ولم تحل قال إني لبثت شعري وقلت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله لبدت شعر أي لبد شعره بالصمغ أو بمادة تمسك الشعر لكي لا يتساقر وقلت هدي أي ساق الهدي من الحل إلى الحرم صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من الحل إلى الحرم لا يسعه أن يتحلل فكان النبي صلى الله عليه وسلم حاجا قارنا بينما أكثر الصحابة كانوا متمتعين على كل حال ترجيح الملكيه للافراد على التمتع والقران ليس بصحيح الراجح ان التمتع والقران افضل من الافراض لغير اهل مكه الافراض افضل لاهل مكه الافراض افضل لاهل مكه اما غير اهل مكه فيستحب لهم التمتع او القران ويدوز لهم ان يفرد لكن التمتع افضل من الافراض والقران افضل من الافراض وأما الترجح بين القران والتمتع فمن ساق الهدي الأفضل له القران ومن لم يسق الهدي الأفضل له التمتع ويجوز لمن لم يسق الهدي أن يقرن يجوز لمن لم يسق الهدي أن يقرن كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإنها لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فقال أهلي بالحج فأهلت بالحج فلما طافت, طواف قال النبي فلما طافت طواف الإفابة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك معا قال البخاري قال قد حللت من حجك وعمرتك معا فدل على أنها كانت قارنة أم متمتعة أم مفردة قارنة دل على أنها كانت طارد. فعائشة رضي الله عنها كانت في أول الأمر حاجة مع الناس في أول الأمر كانت حاجة مع الناس فلما وصلوا إلى مكة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف أن يحلوا أمر من لم يسق الهدي بعد أن طافوا طواف الإفاضة وسعوا أمرهم أن يحلوا حال يا رسول الله أي الحل؟ قالوا قال حل كله قال حل كله قال سرقة ابن مالك ألأمن هذا يا رسول الله أم للأبد فسبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أطابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد الأبد بل لأبد الأبد جيد حينما وصلوا إلى, مك... إلى... إلى حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلوا بالعمرة ويتركوا الحج ويرصبوا الحجة يعني يكونوا متمتعين معتمرين حاضت عائشة رضي الله عنها حاضت عائشة رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج يعني هي كانت في الأول الأمر حاجة ثم قلبت نيتها من حج إلى عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يقلبوا حجهم إلى عمره الذين لم يسوقوا الهدي فلما حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمره أن تدخل الحج على العمره فقال أهلني بالحج فأهلت بالحج وأصبحت حاجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فلما طافت طواف الإفا medieval قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فدل على أنها كانت قارنة مع أنها لم تسق الهدي هذا دليل على أنها يجوز لمن لم يسق الهدي أن يكون أن يحج قارنا قال فمن قارن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بميناء إن أوقفه بعرفة فإن لم يوقف بعرفة فلينحر قال فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي لأن المكي لا هدي عليه أصلا المكي لا هدي عليه أما غير المكي فهو الذي عليه الهدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي وهذا للقارن وللمتمتع قال فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنا قال إن أوقفه بعرفة أي إن وقف بعرفة إن كان من قد وقف بعرفة فإنه عند ذلك يصح حجه ويلزمه الهدي في هذه الحالة سواء كان قارنا أو كان متمتعا قال فلينحروا بمكة بالمروة بعد أن يدخل من الحل فإن لم يجد هديا هذا قوله فلينحروا بمكة بالمروة بعد أن يدخل من الحل هذا لا دليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فينحر في أي موضع من منا شاء قال فإن لم يجد هديا فالصيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك صام أيام منا وسبعة إذا رجع يعني إذا كان متمتعا أو قارنا وعلم أنه لا نقود عليه يصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة إذا وصل في يوم الأول من ذي الحجة أو الثاني من ذي الحجة وكان متمتعا أو قارنا وليس معه مبلغ الأبحية أو ليس عنده, عنده هاجي فإنه يصوم ثلاثة أيام مباشرة قبل قبل, قبل الوقوف بعرفة فإن لم يصوم قبل ذلك صام أيام ميناء اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي تسمى بأيام التشريق نعم وسبعة إذا رجع وذلك لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله مباشرة حاضر المسجد الحرام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك أشرة كاملة نعم سبعة إذا رجعتم نعم قال و أنا هذه الأوراق أفقد قاله صفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وذكرنا في السابق أن أشهر الحج هي شوال وذو القاعدة وعشر من ذو الحجة إذا اعتمر في هذه الأشهر ثم حج كان متمتعا كان متمتعا اما اذا اعتمر في رمضان ليس بمتمتع اذا اعتمر في رجب ثم حج ليس بالمتمتع اعتمر في شوال وحج هذا متمتع اعتمر في ذي القعده وحج هذا متمتع اعتمر في عشر من ذي الحجه وحج هذا يلزمه ان يكون متمتعا قالوا صفه التمتع ان يحرم بعمره ثم يحل منها في اشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع يحل منها في أشهر الحج لأنه قد لا يستطيع أن يحل قبل الحج وإذا لم يستطع أن يحل قبل الحج إذا لم يستطع أن يحل قبل الحج أدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها رجل مؤتمر ذاهب للعمرة معي أخوان متمتعا فلما جاء في. باب مكة مدخل مكة ارجعه العساكر قالوا له ارجع لماذا ارجع قال له لديك مشكلة في جوازك او قالوا له ليس لديك تصريح بالحج او لأي سبب من الاسباب ارجعوه فرجع ثم حاول الرجوع الدخول فارجعوه ثم حاول الدخول يوم عرفه فدخل فهنا يلدي بالحج يدخل الحج مع العمرة يدخل الحج مع العمرة مع في البداية قدم معتمرا في البداية قدم معتمرا لكنه لم يستطع أن يدخل إلى البيت وحاول وحاول ثم دخل أما إذا حاول ولم يستطع تماما ماذا يصنع عند ذلك يذبح مكانه ويحلق ويرجع هذا محصر قال الله تعالى فإن أحصرتم ثم استيسر من الهدي هذا معصر أما ان سيسر له الدخول فعند ذلك لا نقول له اذهب, اذهب وطف واسع طواف العمرة لأنه سيفوته الوقوف بعرفة نقول له أدخل الحج على العمرة مباشرة وتكون في هذه الحالة قارنة حتى لو لم يكن لديك نقود ثم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك قال ثم يحل منها في أسفل الحج والمعنى إن لم يحل الحالة التي ذكرناها قبل قليل لا يكون متمتعا في هذه الحالة وإنما يكون طارما قال وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من آمه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه أي هذا ضابط يذكره كثير من الفقهاء ليكون متمتعا يسرط أن لا يرجع إلى أفقه أفقه يعني بلده اشترط أن يرجع إلى بلده إن رجع إلى بلده ثم حج مرة أخرى لا يكون متمتعا عند المالكية وعند كثير من الفقهاء لأنه رجع إلى أهله لأنه رجع إلى أهله أما إن لم يرجع إلى أهله سافر سفرا آخر قريبا ثم حج يكون متمتعا عند المالكية قال أو إلى مثل أفقه إن سافر سفرة تساوي مسافة بلده لا يكون متمتعا عن عند المالكية يعني إنسان اعتمر في شوال ثم رجع إلى السودان ثم أراد أن يحج لا يلزمه أن يكون متمتعا عن عند المالكية لماذا؟ لأنه رجع إلى أفقه رجع إلى بلده طيب سافر إلى العمر في شواله ومنها سافر إلى سوريا المسافة إلى دمشق تقريباً كالمسافة إلى الخرطوم المسافة من مكة إلى دمشق تقريباً كالمسافة من مكة إلى الخرطوم معاي أخوان؟ فهذا يقول أو إلى مثل أفقه هذا سافر مسافة كمسافة بلده فعند ذلك لا يعتبر حاجزاً عند من؟ عند المالكية واعلموا أن هذه السروط ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله كل من حج في أسهل الحج رجع إلى أهله وبلده أو لم يرجع وحج من ذلك العام يكون متمسعا هذا التفريق لا دليل عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا أي لهذا الشخص أن يحرم من مكة إن كان بها ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحلم ولهذا أي هذا الشخص المتمتع إذا تمتع وبقي في مكة اعتمر وبقي في مكة ثم جاء الحج يحرم من أين؟ من داخل مكة كما ذكرنا قبل قليل أن المتمتعين إذا كان يوم التر يذهب إلى منا وأهل بالحج لا يخرجون إلى التنعيم ليحرموا من داخل مكة يحرمه من داخل مكة يحرمه قال ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحلم فرق بين المعتمر وبين الحاج حتى بالنسبة لأهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة ماذا يحرمون من مكة حتى أهل مكة يحرمون من مكة هذا بنسبة للحج أما إذا أراد المكي أو غير المتكي الذي دخل مكة رجل حج وبعد أن يتهى من حجه أراد أن يعتمر يقول له يجب عليك أن تخرج إلى الحل أين الحل؟ التنعيم أو الجعرانة أو أي موبع خارج حرم مكة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة والحديث في الصحيحين إني أجد في نفسي أني لم أعتمر فأنتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بها يا عبد الرعما فاعمرها من التنعيم والتنعيم خارج حرم مكة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تخرج خارج الحرم لتعتمر لتحرم خارج الحرم ثم تدخل محرمة بعد ذلك الى مكة فمن اراد ان يعتمر لابد ان يخرج الى الحل من اراد ان يعتمر لابد ان يخرج الى الحل قال وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قار وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران قال صفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معه يقول لبيك حجة وعمرة أو لبيك عمرة وحجة أو يقول عمرة في حجج كان قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني واد آت في اللو... فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حدثه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابدا بالعمره في نيته هذا فيه نظر انه يبدا بالعمره في نيته اقول ينويهما جميعا ينوي هنا جميعا وإنما نقول يستحب ان يبدا بالعمره في لفظه بنسكه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في حجة وقال لبيك حجاً وعمرة فيجوز أن يقدم هذا وهذا فإن قدم العمرة على الحج فلا حرج وإن قدم الحج على العمرة فلا حرج والأمر في ذلك واسع جداً قال وإذا أردف الحج على العمرة يعني أردف الحج على العمرة أي أدخل الحج على العمرة كما فعلت من؟ عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن إن أدخل الحج على العمرة أصبح من متمتع أصبح قارنا ويلزمه عند ذلك هدي قال وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران وهذا واضح أهل مكة لا هدي عليهم حتى لو حج قارنين أو حج متمتعين والسبب في ذلك أن أهل مكة لا عمرة عليهم أصلا وهذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وطائفة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين قال ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع من حل من عمرته قبل أشهر الحج كان يحج في رمضان ثم حل نعم من اعتمر نعم أن يعتمر في رمضان ثم حل من عمرته ثم حج هذا ليس بمتمتع حتى لا بقي في مكة لو اعتمر في رمضان وبقي في مكة إلى الحج ثم حج هذا ليس بمتمتع إذا أراد أن يكون متمتعاً عليه أن كيف يصنع شخص ذاهب للعمرة في رمضان واعتمر في رمضان وبقي في مكة إلى الحج وأراد أن يتمتع نقول له أخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فأحرم فقل لبيك عمرة ثم ادخل وطف واسعى واحلق ثم اذا كان يوم التروية اهل بالحج بعد ذلك فاضح اخوان يقول ومن اصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل من فقهاء المسلمين لقول الله تعالى ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيدة وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره من الذي يحكم في ذلك يحكم فيه ذوى عدل أي عالمين من علماء المسلمين والصحابة رقوان الله عليهم قرروا في ذلك بعض الأشياء فقضوا أن في الحمار الوحشي بقرة أن في الحمار الوحشي بقره وأن في الظبي شات وأن في الظبي شات منصاد ضبيا فعليه شاد ومن صاد حمارا وحشيا فعليه بقرة إذا صاده وهو محرم وما عدى ذلك فهو محل اجتهاد يجتهد العلماء فيقايسون الأقرب من النعم بهذا الصيد الذي صاده وتقدم معنا أن صيد البحر جائز للمحرم لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماء فالمحرم سيد البر فقط دون صيد البحر قال ومحله من قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة ينحره بمن ومن من, من الحرم ومن من الحرم قال ومحله من إن وقف به بعرفة وإلا تمكه ويدخل به من الحل محله من إن وقف به بعرفة يعني إذا كان معه نعم وقف بها بعرفة أيضا شخص ذهب محرما ومعه أنعام وداخل حرم مكة داخل حرم مكة صاد حمارا صاد ضبيا, صاد ضبيا فماذا يلزمه يلزمه شات اشترى هذه الشات وحملها معه إلى عرفة وقف به يخصب به هنا ماذا أه؟ الشات وقف به بعرفة وقف به أي بهذه الشات أو بهذا النعم الذي يذبحه فدية يقول ومحله من إن وقف به بعرفة إن كان هذا الهدي معه بعرفة ذبحه بميناء قال وإلا فمكه ويدخل به من الحل إذا لم يكن معه بعرفة اشتراه من الحل وذبحه عند البيت وأهداه لفقراء البيت أما إن اشتراه وكان معه بعرفة فإنه يذبحه بميناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومن كلها منحر وهذا عام في كل نحر في ذلك اليوم قال وله أن اختار ذلك أو كسارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به وهذا يقدره ثقة من أهل العلم فيقدرون الشات بستة مساكين كما قدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن كان حمارا وحشيا قدره ببقرة ثم ينظرون ماذا يكافئ البقرة من الصيام فيعادلونه قال أو أجل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا ولكسر المد يوما كاملا يعني يصوم عن كل مد إذا قدر عليه عسرة أمداد قال له أنت الآن صدت أرنبا وأنت محرم فعليك أن تتصدق بعسرة أمداد علي أن يصن بدل كل مد يوما بدل كل مد يوما وكسر المد إذا قالوا لو عليك ثلاثة أمداد ونصف فيحسب هذا النصف يوما أيضا قال ولكسر المد يوما كاملا والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر هذا مذهب مالك رحمه الله أن العمر سنة وليست بواجب بينما مذهب أحمد في رواية عن وهو مذهب الشافع أن العمر واجبة ولكل فريق أدلتهم ولا نذكرها لكي لا يطول المقام وعلى كل حال الراجح أن العمرة واجب لمن لم يحج وسنة في حق من حج قال ويستحب لمن ينصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب يستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أقول يستحب لكل من رجع من سفر هذا ليس خاص بالحاج ولا بالمعتذر يستحب لكل من رجع من سفر أن يقول آيبون تائبون عابدون يربنا حامدون لحديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم قال صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب هذا لا دليل عليه من سمة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين يقول إذا لم أكن أستطيع أن أعتمر مادياً فهل يجوز لي أن أوفي من يستطيع أن يعتمر أن يعمر لي يعني يوفي من ورائه يعني إذا مات يقصد أو يقصد أن يوفي حياً أن يعتمر عنه على كل حال السؤال يحتمل إن كان ليست لديه قدرة مالية على الحج والعمرة فالوجوب سقط عنه ليس بواجب عليه إنما وجوب الحج على من وجد القدرة المالية للحج أو وجد القدرة المالية للعمرة أما إذا لم يجد قدرة مالية فليس بواجب عليه وإن أوصى قبل أن يموت أن يعتمر عنه فإن كان له مال فان كان له مال وجب أن تخرج قيمه الحج والعمره قبل قسمة الميراث ان كان له مال وجب ان تخرج قيمه الحج او العمره بحسب ما قبل قسمه الميراث وان لم يكن له مال لم يجب على أوليائه وورثته وابنائه أن يحجوا عنه لم يجب عليهم وانما يستحب لهم في هذه الحالة أن يحجوا عنه أما وهو حي ان أوصى شخصا وقال اعتمر لي أو قال لشخص حج لي فهذا استخص بالخيار إن واثق أن يعتمر له على نفقته يعني على نفقة المعتمر الذي سيعتمر نيابة عن الفقير إذا كان هناك غني قال له فقير اعتمر لي فوافق الفقير أن يذهب للعمر على نفقة الغني على نفقته هو كغني فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك هذه الانتخابات هي الشورى التي كانت في آهد الصحابة معاذ الله معاذ الله أن تكون شورى الصحابة تقرر فيها التساثير العلمانية ويرشح فيها النصراني والعلماني والفاجر والفاسق معاذ الله أن يكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجيزون ذلك يقول هل يصن القصر في الصلاة يوم التروية بميناء و يوم عرفاءام يفضل إتمام الصلاة لا يستحب القصر يصلي بميناء قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجمع فرق بين أن نقول لقصراً و نقول لا يجمع لا يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع يصلي قصراً الصلاة الرباعية يقصرها إلى ركعتين هل يستقبل الرامي القبل أثناء الرمية لا, لا يستقبل الرامي القبل أثناء الرمية و إنما يستقبلوا فيدعو من عن يمينه ومكة عن يساره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل هناك مكان معين لجمع الحصى في أيام التشريق؟ ليس هناك مكان معين يأخذ الحصى حتى لو حصى رمي به يدوز له أن يأخذه ويرمي به مرة أخرى لا حرج في ذلك حكم لم يطلط طواف الوداع طواف الوداع واجب مع القدرة ويسخط بالعج والعذر يسقط بالعج والعذر العجل كالزحام الشديد الذي يكون معه مخالطة الرجال بالنساء إذا طفت طواف الإصابة وأردت أن تطف طواف الوداع فوجدت أن المسعى ممتلئ تماما رجالا ونساء خاصة وأنه من شدة الزحام قد تمر عليك لحظات قدميك ليست في الأرض أصلا من شدة الزحام وقد تكون وراءك امرأة أو أمامك امرأة فتدخل في إسكالات صرعية ففي هذه الحالة إن استطعت أن تبقى بمتكة وتؤخر طواف الإفابة تؤخره إن لم تأخر تس... طواف الوداع إن استطعت أن تبقى بمتكة وتؤخر طواف الوداع تأخره وإن كنت يفوتك سفر أو رحلة أو نحو ذلك تخرج من غير طواف ودع في هذه الحالة وأما الحائض فإن هو يسقط عنها طواف الوداع بحيبها ويجوز, له أن ويجوز لها عند ذلك أن تسافر بغير طواف وداع بسرط أن تكون قطاف الطواف الإفاظة ومنبه هنا بالنسبة للطوافات أن الطوافات هذه بإمكان الإنسان أن يطوفها كلها ويكون قطبق السنة النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف طواف القدوم ثم طواف الإفاظة ثم طواف الوداع ويجوز له يطوف طوافى القدوم ويؤخر طوافى الافاظة مع طوافى الوداع وان تضايق عليه الوقت يجوز له ان يترك طوافى الافاظة ان جاء يوم عرف يجوز له ان يترك طوافى القدوم اذا جاء يوم عرف وسط عليه الوقت يسقط عنه طوافى القدوم فيطوف طوافى الافاظة وطوافى الوداع. أو ان شاء أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع والأفضل سنة وعملا أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد ولا يؤخر طواف الإفاضة سنة لأنه وجل النبي صلى الله عليه وسلم وعمليا لأنه في يوم العيد قليل من الناس الذين يطوفون هذا بالتجربة يلاحظ أكثر الناس يؤخرون طواف الإفاظة مع طواف الوداع لماذا؟ لأنه يكون في ليلة العيد قد بات أين؟ أين أخوان؟ في مزدلفة ليلة العيد يكون قد بات في مزدلفة والغالب أن النوم في مزدلفة يكون بقلق غالبا النوم في مزدلفة يكون بقلق يعني لا يتهنى بنومته فيصبح في الصباح متعب ثم يذهب ويرمي جمرة العقبة وقد يجد زحاما في الرمي إذا انتهى من رميه الغالب غالب الناس يكون قد فقد طاقته فيذهب للنوم مباشرة ويؤخر طواف الإفاظة إلى طواف الوداع أنت هنا استغل هذا الضعف من الناس وطلط طواف الإفاظة ستجد أن الطواف سهلا ميسورا بلا زحام وبلا أذية للآخرين وقد تستطيع تقبيل الحجر الأسود ثم بعد ذلك ان تأثر لك طواف الوداع من غير مشقة شديدة عظيمة فيها مجاوزة للمحاذير الشرعية فطف طواف الوداع واخرج بعد ذلك من البيت ومن مكة يقول إذا أديت في شوال ورجعت إلى بلدي وسافرت إلى المدينة المنورة مباشرة من أين أحرم إلى الحج؟ إذا سفرت إلى المدينة منورة تحرم من ذي الحليفة نقاط أهل المدينة ومن أتى بطريق المدينة قل ذكر في الدرس أنه لن يرد تحديد الفدية بالإطعام في حديث كعب بن حجر تحديد لمقدار الفدية هل قلنا ذلك يا إخوان؟ أه؟ هذا قلناه نعم نعم نعم يقصد لكل مسكين نصف ساعة صعب. نعم اقصنت لكل مسكين نصف ساعة هذا نصف الساعة مديل نعم صحيح الصاعر بعث أمداد وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة والفرق ثلاثة اوه احسنت هذا تنبيه جيد استنت بركز هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين